واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وجرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا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 هِيَذًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَذْكُرُونَ إِن كَذَّرْتُمْ يَوْمًا دال شيبا السماء تنظر به كان وعده